وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتأمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين.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 وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار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 باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكم معكم طالوا بلا ولكنكم فتنتم أنفسكم ولكنكم فتاتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني وغرتكم الاماني حتى جاء أمر الله حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور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 أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق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 وزينت وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتره مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخر ومغفرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقون إلى مغفرة من ربكم وجن وجنّة عرضها كعرض السماء والأرض أعدتني الذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يأتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير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 برسولنا وقثينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين تبعوه رأفته ورحمة ورهبانية لا بتدعوها ورهبانية لا بتدعوها ما كتبناها عليهم إلا بتغاء رضوان الله